والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن النيس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة نيسك كعذاب الله فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النيس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين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 فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاها آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوا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 إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم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 ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون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 أولئك يئسوا من رحمتي، أولئك من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أو قالوا قتلوه أو حرقوه، فأجاه الله. فأنجاه الله من النير إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا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 وَظَاقَ بِهِمْ ذَرَعُوهُ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّمَا مُنَجِّوَكَ وَأَهْلَكَ إلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّمَا مُنَزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ رِجَزَمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وإلى مدين ينأى شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ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 بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكيفرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ أَجَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكِفْرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْدٍ